لَتَتَّبَعُنَّ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الذين كَفَرُوا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 إلى يوم القيامة لا يَجْنَعَندكُم إلى يَوْومِ القِيياامَِ ل رَيبَ فيِي وَمَنْ أأَصدَقُ مِنَ اللهَّهِ حَدثَا